والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التواب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات, جنات تجري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 من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله وفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفروا